يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء, أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن يتولهم منكم فانه منهم ان لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين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 119. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا جَهْدَ جهد أيمانهم إنهم لمعكم ويقول الذين آمنوا هَلُمَّنَاكِ هَذِهِ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ هَذِهِ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بقوم يحبهم يا أيها الذي <تصفيق> فسَ فَأأت اللههُ بقَومِين يحبهُ وَيُحبُونَهُ أذَِّ على المُؤمنِينَ أَعزَّة علىكافِرين أسَ على, على المُؤمينَ أعزة على, أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله له من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع إن 116. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 117. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تت... 117. لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذ الذين اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ لَا تَسْتَخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين واتقوا الله إن